يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا وجد معه وإي يسلبه مذ ذو باب شيء لا يستقزوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قد الله حق قدره إن الله لقوي عزيز اللَّهُ يَسْطَفِّي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كع وثجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وَاَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَوْمًا مُّسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِأَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ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 नफी